قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتين يوما قياما كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون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 اتقوا فَلَا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار فِيهَا اصحاب النار هم فيها خالدون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 كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولاهم قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلنا فأتهم عذابا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 ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجبل في سن من وكذلك نجز المجرمين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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون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 إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوف وطمع ودعوه خوف وطمع إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته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 قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفه انا لنراك في سفه وانا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفه ولكنني رسول من رب العالمين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 اتجادلونني في اسماء سميتموها سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمه منا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 فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بالسوء ولا تمسوها بالسوء فيأخذكم عذاب أليم وذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوءكم في الأرض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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا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 فكيف آسى على قوم كافرين